بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا تحدثنا في عن عن ياش عن من تناول شيئا من مفترة لسيانا فحكمه يجوى عليه القضاء هذا على المشهور ما الدليل المشهور حسنت. لم يأتي بالصوم الشرعي الذي هو امسك. امسك طيب قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقه لن يعني هذا فيه إبداء لعذره ورفع الإثم عنه وليس فيه حديث عن عن القضاء آه. فإن قيل لكم لو كان القضاء واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يجاب إنما لم يذكره لأنه لان هذا القضاء شيء معلوم عنده لذلك النبي صلى الله يذكره كما انه لم يذكره في في حديث في حديث في حديث الذي جمع اهله في نهايه رمضان ام هو صحه روايه أشياء. هي هي رواه بن خزيمه شكون هو درقطني وهقي الحاكم ايش فيها فلا قضاء عليه ولا كفاره وقلنا إذن هذا هو... هذا هو هذا هو الصحيح نعم ومن نسي, شي... ومن نسي فتناول شيئا من مفتراتي في النفل وجده يتقاله هو نسيان ذا في الفرض يجيب القضاء كالسبق من مستكاء تمضمضة معنى هذا الذي تمدمده وسابقه إلى حلقه شيء ماذا علي؟ هذه الكافة هنا لا يوجد شبه وجوب القضاء ها. أو تمدمده الذي تمدمده يجب عليه القضاء ما هي <شي> أكوة؟ من تمدمده وسابقه إلى حلقه شيء من المدمده وجوب عليه القضاء وش تشكي في الفجري او من شكى فيه تبع الفجر ايوه ف ف فاكل مش يفطر ومفطر ثم ثم تبين ان اكله كان بعد طلوع الفجر ماذا عليه القضاء لماذا لانه القدرة... القدره على على اليقين تمنع من الشك ام والشك ومن شك في غروب الشمس فهم ثم ثم تبين ان الشمس لم تغرب عليه القضاء وقت <تصفيق> لا ما عليك الصلاه <تصفيق> ها. الشك في الفجر أو الغروب قلنا على الأول وشهر وبعده أي أنه يفرق بينه الفجر والغروب ينجب القضاء على من شك فيه الغروب دون من شك في لماذا نعم لأن الأسلام بقوا الليل حتى وقد أحنا أمس ذكرنا لكم بعض حديثة من عباس ومشينا مع هذا اللي قطع عليهم هذا هذا لا تحتاج إلى نفسك قلنا أمس إن, ذلك إن إنسان سأل ابن عباس قال له إلى متى آكل أو متى يعني آه آه أنتهي من أكلة السحر فقال له رجل عندما تشك فقال له ابن عباس قضي الله عنه كل ما شككت حتى تتبين نفو وهذا قول من من أي المذب بالحبيب وقوله من عبد السلام ماذا قلنا أقول أو يبتلع البلغام المغلوب أشهد من يبتلع البلغام مغلوبا كيف يبتلع البلغام المغلوبا كيف كيف هذا؟ ذا عليه القضاء هكذا هذا ما قال وقلنا هذا قول ضائف المؤتمد أن من بتالع البلغامة غلبة أو عمدا فليس عليه فليس عليه قضاء أو عامدا في النفل فطرا حرما هنا وصلنا هذه قلت لكم أمس هذه مسألة أو عامدا في النفل فطرا من كان صائما صيام نفل وأفطار في ذلك اليوم الذي كان يصومه نفلا أفطار فيه عمدا هو قال يجب عليه القضاء لأنه يعطفه على ما يجب فيه القضاء كالسرق من مستك أو, أو تمضمد أو الشك في الفجر أو الغروبي أو ابتدعي البرغام المغلوبي أو عامدا في النفل فطرا أو عامداً في النفل فطراً تعمد في النفل الفطراً وضع هذا يعني كيف أنتم إكلمت المثل؟ أو عامداً هذه الحرمة خليها أتمنى لكم بعد أو عامداً في النفل فطراً تعمد في النفل الفطراً هذا ملو يعني ما هو واحد تسعوة مئة وخميس واحد الخميس هو صعب قصرة العشرين والأحضار جاء شيء الضيف عنده وجاء بلي شيء كرواصم زيانا كالأجيالات كرواصم زيانا ولو المغرب ستكون كرمات ولا شيء حاجة الله وما نفترضه بني عمراتين جاءوا دي كرواصم ما يقضي وضع لماذا؟ لأنه تعمد الفطر وقال هو حرما حرما هذا حرم أن يفتر الإنسان وعمدا في النفل فإن عليه القضاء طبعا أثم لأنه أثم حرما وثم يجب عليه القضاء ما الدليل أقال لماذا, لماذا حرموا عليه الفتر لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم منع ربنا عباده الذين شرعوا في عماله أنه يبطلوا بدأت يصل الله قرأ الفتيحة قرأ قلوا الله يقول السلام عليكم بقيتش بجنسلي بقيتش بجنسلي بقيتش بجنسلي أجر كعزي أنت بشير خاطرك ما بقيتش تصلي في يول أما لما دخلت في الصلاة ما بقيت قدرت ما يمكنك شكتعة وفقهاء يقولون الشروع في النفل يلزيم إتبامه من شرع فيه نفل لزيمه أن يتمه لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لا تغطيلوا أعمالكم هذا عمل فلم يجوز له أن أن يبطله ثم إن العلماء مجمعون على أن من تنفل بعمرة أو بحج وأفسد عمرته أو حجه عمدا أنه يجب عليه قضاء هذا محل إجماع بين العلماء أفسد عمرته عمدا يجب عليه قضاءها وش هي وجبة لديك العمرة العمر أصلا هي كانت وجبة نفي حج نفل وأفسده عمدا أجمعه على أنه يجب عليه أن يقضيه من قابل محل الإجماع قالوا نقيس عليه الصوم أيضا كما أنه أجمعه على الحكم بقضاء من أفسد حجه النفل عمدا فكذلك ينبغي أن يكون حكم الأفسد صومه النفل عمدا فهمتم كلاما وليهما الكراو في موطئه عنها إشزة رضي الله عنها قالت أهديت لحفصة شات ونحن صائمتان ففطرتني فكانت ابنة أبيها شكوبة عمر فكانت ابنة أبيها فاش فاش واخليكم تقلوا قال فلما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال أبدلا يوما مكانه كانتا صائمتين صون هذا الحديث من الفقائ من يضعفه ولكن يشكل على هذا الذي ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد المتطوع أمير نفسه إن شاء أصام وإن هذا الحديث تنزع المحدثون فيه ضعفه البخاري ضعفه بن قطان الفاسي ضعفه بن التركماني وضعفه الحافظ الميزي هؤلاء ضعفه وحسنه النووي وحسنه الذهبي وحسنه الباني المهم تجاذبت فيه أنغار أهل الحديث فعلى القول بتحسينه طبعا على القول بضعفه يجب على من أفطار في النفل أن يقضي ولكن على القول بتحسينه قال بعض المالكي في الجواب عنه المتطوع أمير نفسه يعني قبل أن ينشئ الصوم أما إن أنشأه فلم يبقى أمير نفسه على كل حال هذا الحديث حتى إذا حكمنا بضعفه فإن هناك ما يدل بهذه المسكلة وهو ما رواه البخاري في الصحيح عن أم الدرداء وهي زوجة أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخا بين سلمان وأبي الدرداء فجاء سلمان الفارسي يعود أبا الدرداء فوجد أمة الدرداء متبذلة وشي مش حالة مشي الدل في المر شي البس ما هو واحدة وشي هيئة مش, مش وش هيئة ديك فقال لها ما شأنك فقالت إن أخاك لا حاجة له في الدنيا وهي من الدنيا لأن لا حاجة له احتفي أنا إذا صوم فلا يخطر ويصلي فلا ينام بتيفرغ لها أو لغيرها ف اتى سلمان بطعام فقال ابي الدرداء كل قال ابو الدرداء فقال له سلمان والله ما انا باكل حتى تاكل فاكل ابو الدرداء ثم نام بات عند سليمان بات عنده فقام ليصلي ابو الدرداء قام يصلي فقاله سلمان مم هذه من سلمان مزيانه لان قصاص المغربي غادي غادي انا سمعته بعض شيوخي كان في الدار البيضاء في واحد الوقت في كريش 20 عام او 25 عام ثم اللي تعرف الدربله هذيك في ديال شارع 11 يناير 11 جانفيو وداك في تما تقريبا واحد المنطقه كبيره بزاف فيها جامع واحد حيث الناس في الجمعه في وكذا والناس يستغلوا شي قيساريه باش فهذا السيد كان هناك شخصاً في الضرب وهو ليس مأهل الضرب بدأ في الضرب في, في الصبح لا أعرف أين كانت جامعة و أريد أن يأتي و أذهب إلى ريسيبسيونيس و قال لي لماذا كانت جامعة؟ أنا أقريب قال لي ريسيبسيونيس سيار و أجل أن يجعل الناس ينسوا <تصفيق> فكرتني في هذه النم فهذا السيد حرامي فقال له نم فنام ثم اراد أن يقوم فقال له سلمان نم حتى إذا كان اخر الليل قاله قم الان فصلى لما صبحوا ذهب ابو الدرداء الى رسول الله الله عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق سلمان سلمان من بعد قال له ان لي عليك حقا ولي زوجك عليك حقا الى اخره الحديث عرفتوا شهد لنا ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صادق سلمان وصدقت لمن فاش ومن جملة ما صنع أنه أفطره لهذا القول أن المتنفين بالصوم يجوز له أن يفطر يدل له هذا الحديث البخاري وذهب إلى هذا ابن عبد السلام أيضا وقال ابن المنير الإسكندار المالكي قال ليس في تحريم فطر المتنفذ إلى العمومات ولا تبطلوا أعمالكم إلى آخره والخاص يقدم على العام كحديث سلماني وضحت هذه ثم قال ولو عليه بالطلاق أقسم هو الآن مشاعر المشهور أن المتنفذ بالصوم لا يجوز له الفطر قال عامدا في النفل فطران حرم. حرم هذا وَلَوْ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ أُقْسِمَ كيف يزعمه؟ يمشي عنده شيء واحد يقول لي والله تك... كيفش... كيف... كيف يكون القسم بالطلاق؟ مراتي تلقى إلى أفترتي زعم المراتي فترة إلى مكلتي كيف يقول مراتي تلقى إلى مكلتي شيئ كاكو يقول لك لا رأى ما The people who say that they are going to fight. The كيف who say that they are going to fight for five women in a single day. How can this سمعتي؟ مستفز يا طيب هو هو هذا هو جوج ربعه ديال العيالات دخلتيني ها طايره ليك شي وحده من عيالاته وكان كلهم ساكنين في دار وحده شي وحده من عيالاته قالت لك ياك لباس مالك دار فيها طالق يجي وحده مراته الثانيه عليك اش درت لك مرات كذب لي انت ايد فالله قد تقول لي والله, والله لقد جننت يا رجل تطلق زوجتيك في شيء في لا شيء هاتشيك وزوجتي لا شيء وفيك هذه الطالقة إن جت الرابعة قدت لي والله إنك لم جنون هل سمعت بأحد قد صنع عمي فلسان أنا مجنون أنت طالقة مرات جارة تسمع قدت لي يا هذا الفعلية التالك لحش متيش أربعات عيام فكتين في نار واحد هو يقول لي أنت أيضا طالقي الى اجازك ام جيكي ويقول له اخرج من وسط الدار قد اجزت كم تاريخ الخمسه ديال العيالات في خمسة واحد قالوا ونوا عليه بالطلاق اقسم وان حلف عليه بالطلاق انتبهوا هذا القسم, القسم بالطلاق اما ان يكون يقول له مثلا الى الى جاء عنده الضيف قال له كل قال قال ليا سيدي والله تتفتر <تصفيق> هذا حالف ما فيه تلكلام على تلاقيه إذا أفتر فلا شيء عليه لكن إذا استمر في صومه فماذا يجب على حالف اكفر لمشي الصيام اطعام فكفاته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحير رقبات فمن لم يجد فصيام ثلاثة شئئيا الناس دابا كلهم تيصوموا ياك زعما اللي هو بغى يكفر تيمشينيش على الصوم كلشي عادل حتى ما عندو شي حاجه لا يطعم اولا لكن اذا قالو والله ما كليتي تنطلق مراتي او والله ما كليتي والله ما كليتي حتى التا... كي والله يا دمث والله إن لم تأكل أطلق مرأتي هذا حلف بالطلق حلف بالله على الطلق الأخرين لم تتلقى لم تتلقى لأنه لم يعلق الأكل بالطلق علق الأكل بالحلف حلف أنه تتلقى مرته لا أخرى حلمته لا أريد أن تتلقى هذا يطعم عشر المساكين مفهوم ويكفر عن حل... لانه حالف حالف فأني... انس انني شيئا ولم يفهم مفهوم كلا ما فهمتيش يعني لجل والله تنطلقها وما بقاش بغيت تلقها نقول له راه حالفتي خصك تلقا تلا شربت بسكين انت حلفت وتكفر عن عن يمينك التي فيها والسلام ولكن لجل ليه الاك اللي تيمرا تعلق طلاق امراته باكله اذا افسقت نفهم كلام اذا قال هما ولو عليه الطلاق اقسم على الشهور من أنه لا يجوز له ان يفطر في فرض في في في صومه النفل ولو حلف عليه الطلاق وش يد هذا يعني الناظر يقول استمر الصائم في صومه ويكفر الآخر عن يميني. ولكن ولكننا قلنا إن الصحيح أنه يجوز له أن يفتر في صوم الذي يتنفل فيه ثم قال ولا قضاء في غالبه هذا منه شروع في هنا أنهاء الكلام على ما يجب القضاء, على ما يجب القضاء دون كفارة نحن كنا الآن في ما يجب القضاء دون كفارة الآن هو سيتحدث عن أموره لا توجب القضاء ولا كفارة فقال ولا قضى إذا قال ولا معناه ولا كفرة أيضا ولا في غالب من مذيء إذا خروج المذيء هل على أن إذا خروج المذيء فلا عليه لماذا؟ لأنه قلنا ما المذيء الذي يحكام بإيجاب قضاء استدعاء المذيء هذا لم يستدعاءه فلا فلا قضى ولا قضى في غالب ولا قضى في غالب من مذيء ولا قضى في غالب من قير قد أحدثتكم بالذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقاء من ذرعه القير فلا عليه ومن استقاء فعليه قضى ذارعه القير نعم أفيت أيوة. لا مزال مزال هي التخير شنو هي هنا في هي على التخير لكل مده لا مزال هذيك ابيات جاي لانها ذكرى الكفاره الحساب الكفاره باقي حنا ما وصلنا لها ام اذا هذوك الابيات وهي على التخير لكل مده أو, أو, أو سامى شهرين ويلاء نسقى أو مسلما رقا سليما اعتقى هذه جهوة الأبيئات حيده من هنا تنبلكم في الغديزيون الرعى ومن توانى في قضار البني وفي الريطان حتى أتاه الثاني قضى هو لينضى على إمساكه وينزموا تكفير من تهاكه هذه بصف قوة ورحمة الرعالي ورحمة الرعالي هادو اش تيقول في الشاط باش كاين شي يحفظ شويه من هادشي ولا والو تدخل ت, ت... آه... في شهر رمضان تحفظوه اا شي لي مزيان راه ما كاين امتحانات ني في اللي بغى يحفظ يحفظ هادشي غادي يسبقوا ومن سبقت ومن نوى وصم بلا استقاني. تهم جئين لم يماذاك الأبيات واربعا كلهم مشي بلاستهم هذه كعقل عليهم تنذر لهم بلاستهم نحن دعبها فاش ف ولا قضى في غالب من مذي أو قيء ولا قضى في غالب من قيء لكن هذا الذي غنبه القيء إن رجع إلى جوفه شيء من القيء الذي غنبه واجب عليه, عليه القضاء فوقك لا ولا في غالب من مذي أو قيء نوم بل غمي قال هو وَلَاقَبَا فِي غَالِبٍ بَرْغَمٍ وقد سبقنا أن هذا لاقباء فيه غلبة أو عمدا أو منيء وَلَاقَبَا فِي غَالِبٍ من المنيء كالذي يخرج منه مثلا بسبب المرض م. أو باحتلال فهذا لاقباء عليه لماذا؟ لأنه لم يستدعيه وَلَا ذُبَبِ وَلَا قَضَعَ فِي مَنْ دَخَلَ جَوْفَهُ ذُبَبِ فَبْتُلَعَهُ تُتُقَعَ عَلِي لا تُتُقَعَ لا يوجد شخص دخلت لي هو سرطة سرط يعني سرطت لي أم؟ أما إذا وقعت لي غير فمه وهو سرطة هذا عليه القضاء و تستغربوا تقولوا وايل شكون هذا غادي يصرط الدبان العجب في مخلوقات الله شوفوا انا واحد السيد مشى لواحد الموضع اندونيسيا ماليزيا كتعرفوها ماليزيا كلها مسلمين الا واحد الموضع واحد واحد عندهم وثنيون هذوك الناس هذيك المنطقه سميتها كونتون هذاك المغربي؟ امشال لهذه المنطقة أخوه قلت له هذا أخوك حتى التوفيق في العطلة لم يكن بلاد فيها لم يكن مليون كثير مليون ناس مئة مليون و قررت قريباً بحدها أخذت لي كاملا بلاد الإسلميين و أخذت لي و أخذنا كل كل يوم يوماني الناس هادشي امور انا شفتو في التصاور وصور دابا داكشي هو لا علو مني مشى لديك الجهة ماكانش يتصور المساله عندهم حلقة يأكل الفيران تيكل الفاعي ياتي ياكل كلشي باش العطار ديالهم الفيران مكرمين عندو ربطه ديال الفيران حتى فحال تشوفوا بعينكم الفيران مكرمهم ومعلقهم في الباب ديال اسميتهم. وكاتجي تقول له واش كيرات ديال الفرا باش يطوبى كبيره <تصفيق> وداكشي مكرم شوف اش ياكلو بهش كيتيديروا كان الاحواض ديالهم كتقول لي بغيت انا هذيك اللفعه الكلاب القزاز ديال الكلاب القزر دي وراني واحد دي دي الله ممدبوح ما مسلوخ ما حوليه كرش يخرج منه داكشي هاكك تتشوى الكلب عاد واقيلا غادي يبدا هاكا كلب الخيوط في الكلب طلبت شاعلات شي عافيه بشي ضافه كلب تصورتو الكلب كي غادي يكون بحال هاكا كان بزاف بزاف ديال المشاش المشه مسلوخه مذبوحه ومسلوخه ولكن مقطعه غير الراس بقى راسها لا تقفيها معلقا هاكاك باش هذا اللي يمشي يجي ايتيق باللي راه واخدو الشاهال ما كيضحكوا عليه عطيوكنيه عطيو فصح فقال لي هذا فارس اللي شاف هذا الشيء ماقدر ياكل حتى شي حاجه داك كان حتى شي صب ولا شي حاجه ماقدرش لانه تقدر تكون فيها شي ما طيبه ماشي حاجه داك ولا تيقول التفاح والبانان وترجع المغرب عاد تيا فهما لقاو واحد ل... قال لي راه فرساويين خرجين واحد المثل على دوك الناس ديال لي دي كونطو تيقولوا ان هادوك لي كونطولي هما الناس ديال ديك دي المنطقه دي الرجلين الا الكراسو والطوابل هذا كل ما يقلوش من الأشياء اللي عندها مادرتي ويقلو قاعدكشن في طير إلا الطيرات يعني لا لا لا إذا استثنت الطائرة فكل ما يطير هو عرضة لأسنانهم فلا هو يعني ولا يعني إذا تعمد ازدراده أفطر ولكن إذا مشاله الحق لا قضى لماذا لأنه لا يمكنه التحرز منه قال ولا ذباب غبرتي الطريق غبرتي الطريق هذا طبعاً دائماً شي واحد لهو غد يحلف مما شي واحد لهو عائب اللي حال غبرة الطريق أيضاً مما إذا دخل الجو وأحس وأحسست به في الحلق أشنو؟ لا يجب القضاء لماذا؟ لأنه مما يشق التحرز منه هذا هو يشق التحرز منه قال هو من صانع الجبس أو الدقيق شي واحد خدام فطحن تطحن ويقول دقيق لا بدأ عنده الغبرة إذا وصلت له شيء هذا لا عليه ولكن شيء واحد لا يعمل فيها ووصلته هذا يجب عليه القضاء لأن هذا لا يشق عليه التحرّز من, من ذلك مفهوم إذا الحكم ما شغدي مع ما شقة التحرّز شيء واحد مثلا خدم قال هو صانع الجبس صانع القبس ولا مثلا شي واحد تيحك لا موزيك كلهم يشق عليهم التحرز من من جاريته الغبره وكل من شق عليه التحرز فلا يجب عليه القضاء مفروح. ولكن مول الدار راه خدام القباس القباس تيحك مول الدار الى جاتو وداز ليه الغبره اش نقولو القباس معليش وانت خصك فنتو لماذا لانك خدمتو هذيك يشقوا عليه التحرش ثم قال خمسه في عندي هات كفاره الآن سيشرع في الحديث عما يجب الكفارة وقال هو خمسه في عندي يعني الكفاره تجب اذا تعاطى الانسان خمسه امور خمس أمور تجيب الكفارة لكن سيذكر لها شروطا يعني ليس كل من أتى واحدا من تلك الخمسة وجبت عليه كفارة لا تجب الكفارة إلا بشروط سيذكرها قال أولا وخمسة في عمدها تكفر في عمدها احترازا من غير غام يعني الكفارة لازمة إذا عامداً إذا تعمد انتهاك حرمة الشهر إذا لم يتعمد انتهاك الحرمة فلا كفارة عليه وهذا واحد من الشروط هذا أول شروط الشروط ثلاثة أن يكون عامداً هذا الشرط الأول هذه الشروط كلها يعني مسائل الكفارة كلها تدور على حديث الذي جمع امرأته في نهاية رمضان كل هذه الشروط مستنبطة من ذلك الحديث لما قلنا الفقاء يقولون إن الكفارة تجب على من تعمد انتهاك الحرمة من أين استنبطوها من الحديث من قول ذلك الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هياكت معنى هلبت قال لي باسم الملك قال لي وقعت على امرأتي في نهاية رمضان لما قال لي هلبت أكان عالماً بأنه لا يجوز إيتيان زوجته في نهاي رمضان؟ نعم ما يمكنش نقوله لا رأى مكانش عارة لأنه لا مكانش عارة لا يجوز إيتيان زوجته في نهاي رمضان لما قاله هلكتب معناه أنه كان عالماً بتحرين الوقوع على زوجته في نهاي رمضان وأتاه إذن كان متعمدًا هذا الشرط الأول وإذن قال هو وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذره إلا إذا كان هذا الذي فعل هذه الخمسة متأولا والتأويل هذا موال تأويل قريب يعذر به تأو... إلا بتأويل قريب يعذره إذا كان متأول تأويل قريبا يعذر به ولا يحكم عليه بجر ولا يحكم عليه بالكفرة ولكن إذا كان تأويل بعيدا لا ينفعله هذا تأويل القريب تأويل القريب كمثلا هذا الذي حد تحدثنا أنه إذا ثبت هلال رمضان بعد الفجر يجب يجب الإمسان هذا ثبت الهلال بعد الفجر فظل أنه لا يلزم الصوم فأكل هذا تأويل قريب لا يجبون عليه الكفارة وي الباي بحالاش بحال داك السائل ديال البارح هو مار تيم شي دوز الراديو وملما تيدوز الراديو تيضربوا ليه واحد البره و تيقولوا ليه من بعد الماء وكان الغد لي خصو وظن انه غادي يقول ليه خصك تشرب الماء ما الصوم اصلا على اعتبار انه راه غادي يقول ليه لماذا يصوم هو لم ياكل شيء اد ولكن النية لم يبيت هذا عليه القضاء عليه الفرى لماذا كانه تاويج بعيد بحال المراه مثلا تعتاد يعتاد اعتدت ان ياتيها الحيض مثلا الدوره ديالها كتبدا نهار 3 جاتني قالت راه غدبا تجي الحيض على اعتبار هذا فننت بيت الصيام واللي ما جاتهاش الدوره هذه يجيبوا عليها القضاء والكفاره لماذا لانه تاوين بعيد حتى شي مثلا تجي تسخنه خمس ايام من كل شهر تبدا الاثنين حتى الجمعه شهر هو ما فاجي تسخنه جل حد قال انا راه دغيا يجي ما جاتوش تاوين بعيد كل هؤلاء يجيبوا عليهم كفاره احنا تحدثنا قلنا ان الـ الـ الـ الـ الـ ال... اذا كنت برؤيتي عدلين عدلين طيب واحد العادل شاف ليله لي. كان القاضي قال ليه شفتوه القاضي قال ليه هل راهه عدل اخر معك قال لا قال ليه غادي يحكم بثبوت رمضان القاضي ما يحكم بثبوت رمضان لانه يحتاج في اثباته الى عدلين قال له ديرها ما غاديش نثبت ما غاديش نقول ما قال الأخر مع رسول قال بما قال رأى ما كان شرمدان إذا رأى ما كانت وصبح فاطئ عليه القضاء والكفارة هذا تأويل بعيد وإن لم يحكم القاضي على الناس بالصوم ولكن هو يجب عليه الصوم ورؤيته فهو تقول لك هذا الفرق بين التأويل بعيد والتأويل القريب التأويل القريب يعذروا به ولا أكفره إنما القدأ فقط والتأويل البعيد لا ينفع وذلك قال هو إلا بتأويل قريب يعذروا أي يعذروا به ذلك المتأول في رمضان شرط ثاني شرط له العام شرط ثاني في رمضان يعني أن يتعمد الفترة في رمضان احترازا من الصيام الواجب الآخر بحالة حال قضاء رمضان حال النذر مثلا يجيء إنسان يقضي رمضان المرأة مثلا تقضي عدة هام الرمضان هذا القضاء واجب ولا أولا ماذا واجب. واجب ولكنها تعمدت في الأكل فيه هل تجيب على الكفرة لا يجيب على القضاء نعم ولكن الكفرة لماذا ليس في رمضان هذا خاص برمضان لماذا قول الحديث قال هبقت على وقعت على امرأتي في رمضان ثم إن صوم رمضان وإن كان يستوي في الوجوب حيث الجملة مع النذر ومع القضاء ومع كفارات ولكنه رقنون من أركان الإسلام خلافا للصيام الواجب الآخر فانت قضية قط في رمضان قط قط شو قط؟ فقط قط لغة في فقط في رمضان فقط يعني مشي القضاء لا في صومي من الصيام المفروض الآخر من لا باختياري هذا الشرط الثالث شروط أن يكون عمدا أن يقع ذلك منه في نهاية رمضان وأن يكون مختارا كيف مختار احترازا من المكرى المكرى المجمور هذا العمد الجارية ما اللعب الجارية من هو المكرى المكرى المكرى شو أحضر لي لموسى قليت تكلنا ندخلوا الآن أشي يدير أشي يدير أشي يدير مكين شي كبزع ماشي شجاع الله تعالى صائم مكينة شدي لا لا هذا مكره نفهوم القضية نقول أن يكون مختاراً ما شيء لديك؟ قال لك أن كليت في رمضان تقول تقول ما شغلي. تقول له؟ ما يقول له؟ ما تقول له؟ ما تقول له؟ لا يقول له ما تقول له؟ ماذا؟ وماذا؟ ماذا ستزع لك واحد؟ لا ماذا ستزع لك شيء واحد ماذا لديك شيء تأوي شيء لما عند دواله؟ إذا نبدأ من الأسئلة عن هذه الشرط الثلاثة ماذا ستقول لك؟ قد وقعت زوجتي في نهاية رمضان يقول لك هنا عليك قضاء الكفار هذا غالط على زوجتي في نهاية رمضان لماذا؟ لم أكن أعرف أنها تشير أحرام لم أكن أعرف؟ أنا لا أسلم ماذا ستزع لك هذا؟ قضاء فقط وضح أكلام. إذن هذه إنما تجيب الكفارة إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة أن يكون عامداً وأن يكون مختاراً وأن يقع ذلك منه في نهاية رمضان. وهذه الخمسة أنت أحدثوا إن شاء الله فيها في